أرزق إلى يوم يبعثون، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون.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 فمن ثقلت موازينه فَأُولَئِكَ هُمُ المُفلِحُونَ وَمَنْ خَفَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَنَّةٍ خَالِدٌ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تلفحوا وجوههم النار وهم فيها كارحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا نا غلبت علينا شقّوتنا وقمنا قوم ضالين ردنا أخرجنا منها ردنا أخرجنا منها فإن عدنا فإننا ظالمون قال خسأوا فيها ولا تكلموا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ قَالَ اخْسَعُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُونُونَ رَبَّنَا آمَدْنَا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 كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم عاد الدين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم مع بثو وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالوا الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلا الآخر لا برهان له بي لا مضهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفرح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير راحم